الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه أ م ا بعد فاللهم لك الحمد على هذه النعم ا ل ع ظ ي م ة التي أ ن ع م ت علينا بها وجاءت إ ل ي ن ا فترى ن ع م ة بعد ن ع م ة والله أ ي ه ا ا ل ا خ و ة إ ن ت أ م ل ن ا نعم الله سبحانه وتعالى علينا لاستحق منا أ ن نشكره سبحانه وتعالى ليلا ونهارا فهذه نعم من الله سبحانه وتعالى انظروا في هذا اليوم البهيج المبارك وفي هذه القريه ا ل ط ي ب ة فانه قد ذكرت آ ي ا ت وذكرت احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكيرا ونصحا وفائده للناس اجمعين وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرهم ان هذه الكلمات وهذه النصائح من إ خ و ا ن ن ا لهي ج د ي ر ة ب أ ن تعمل ُ بها و أ ن تؤخذ ب ع ي ن ا ل ا ع ت ب ا ر ولذلك نرى أ ن غيرنا ممن ح ا ج و ا عن ا ل ط ر ي ق واخذتهم الاكباء وغضوا عن الصراط المستقيم ما وفقوا لهذا ا ل أ م ر و إ ن ي أ ذ ك ر موقفا لشيخنا ابي عبد الرحمن مقبل بن ه ذ ه الوادع ر ح م ة الله عليه أ ن ه ذات مره في خ ط ب ة عيش جعل يعذب نعم الله سبحانه وتعالى ومننه ومن ومن عليه في مواقف ك ث ي ر ة ثبته الله سبحانه وتعالى وكان آ خ ر ه ا مما عددها ر ح م ة الله عليه موقفه ر ح م ة الله عليه مما وقع في غدو كويت وما قاله شيخنا ر ح م ة الله عليه كان موقفا مسددا فهذه نعم من الله سبحانه وتعالى يحتاج منا عباد الله أ ن نشكر الله عز وجل على هذه النعم انعم الله علينا ب ا ل إ س ل ا م انعم الله علينا بالسنه انعم الله علينا بالعلم انعم الله علينا بالثبات على الحق انعم الله علينا باتباع ل الدليل انعم الله علينا ب ا ل و ه في الله ليس لدنيا ولا ح ز ي ا ولا هوى هذه نعم من ربنا علينا تستوجب الشكر لو أ غ ل ق ت ه ا أ ت ا ذ ى منها ا ل هذه نعم من الله سبحانه وتعالى تستوجب الشكر ولذلك الله سبحانه وتعالى قال واتاكم من كل ما سالتموه ان تعطوا ن ع م ة الله لا ت ق ص و ه ا عظم شئ وما بكم من ن ع م ة فمن الله الله سبحانه وتعالى أ ن ع م علينا نعما ك ب ي ر ة تحتاج منا إ ل ى شكره ل أ ن الله سبحانه وتعالى أ م ر ن ا بشكره اذ قال سبحانه فاذكروني واذكركم واشكروني ولا تكفرون بل ان الله عز وجل قسم الناس الى قسمين منهم شرور يشكر الله عز وجل على هذه النعم ومنهم كفور قال الله سبحانه وتعالى انا هديناه السبيل إ اما شاكرا واما إ كفورا بل أ ن الله سبحانه وتعالى لا يحب لعباده الشكر قال الله سبحانه وتعالى إ ن تكبروا ف إ ن الله غني عنكم ولا يرضى ل ع ب ا د ك م وان تشكروا يرضى لكم يحتاج منا إ ل ى شكر ان نشكر الله عز وجل يا عبد الله يا طالب العلم يا أ ي ه ا السن إ ن ك ان شكرت الله عز وجل زادك من فضله إ ن كنت مارب علم زادت زادت معنى المعلومات وزاد الخير عليك من العلم الشرعي و إ ن كنت عاميا ازددت خيرا بعد خيرك واذ تاذن ربكم لئن شكرتم ل ا أ ج ي د ا ن ك م الا تعلم على ن يا عبد الله ان الانبياء والرسل كانوا يشكرون ربهم سبحانه و ت ع ا ن ى على هذه النعم فهذا ابراهيم يقول الله تعالى ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم ير من المشرك ي شاكرا لانعمت قال ل ه الله سُبْحَانَهُ و تعالى ولقد س ل ي اتى ن أنهم الله كانوا الى داود وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين هذا الشكر لا يكون ف ق ط من أ ن ب ي ا ء الرسل بل أ ن الصالحين يطالبون بذلك قال الله تعالى عن ولقد آتينا لقمان ولقد آ ت ي ن ا لقمانا ل حكمه أ ن اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن ََْ كبر َ فان َّ الله ََّ غني ٌَّ حميد َ ولقد ََ ظلم لنا َ رسول َُُ الله َِّ صلى ََّ الله َّ عليه ََِْ وسلم ََََّ أ اروع الامثله ْ أ َ ا في شكره لربك ما جاء في صحيحين من حديث عائشه يقوم النبي عليه الصلاه والسلام الليل حتى تتبطا قدماه وتشبط عليه عائشه وتراجع في ذلك انه يشبط على نفسه فقال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام افلا اكون عبدا شكورا فيحتاج منا أ ن نشكر الله عز وجل على هذه النعم ن ع م ة التمسك بالكتاب و ا ل س ن ة الثبات على دين الله على طلب العلم على غيرها من نعم الله سبحانه وتعالى واخيرا من شكر الله عز وجل أ ن ن ا نشكر من أ ح س ن الينا وهل ج ز ا و ك الاحسان إ ل ا الاحسان وكما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس فاننا نشكر اهل هذا البلد والقائمين عليها وعلى راسهم نشكر اخانا ابا مالك هدى الله ونشكر اخوانا بل نشكر اهل المعرى جميعا على هذه ل ص غ ا ب ه ا ط ي ب ه وعلى هذا الترتيب والتنسيق الطيب والى كلمه أ خ ي ن ا الفاضل ح ب ي ب محمد حذر الله تعالى الشيخ عبد ا ل ح محمد ي د ي الله ضيبنا فإنه ج ي جميعا ع وتعالى ا الله سبحانه ونحب و نحبه ق زارنا وعلى ق د الدار خرج شيخها ج من ونحبهم نحبها ونحب ونحب تلك التي الطيبة آلا الله في ا ا وقق ل ل ه جميعهم نحب وارضاه اله وصحبه وسلم